الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فهذه قراءة لمقطع النفس فيه موعظة لمن كان له قلب هذا المقطع مستل ومنتقى من كتاب التفسيرة للإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله، فيه موعظة لأهل المعاصي. عافانا الله من المعاصي. قال رحمه الله: يا من معاصيه جمة مشهورة ونفسه بما يجني عليها مسرورة. افي العين كمه ام عشا اليك الامر كما تشاء على القلب حجاب ام غشا يا كثير المعاصي قعد او مشى عظمت ذنوبك فمتى تقضي يا مقيما وهو في المعنى يمضي افنيت الزمان في الخطايا ضياعا وساكنت غرورا من الامل واطماعا وصرت في تحصيل الدنيا محترفا صناعا تصبح جامعا وتمس مناعا فتش على قلبك ولبك قد ضاع تفكر في عمرك مضى نهبا مشاع. لا في الشباب اصلحت ولا في الكهولة أفلحت كم حملت ازرك وزرا وجدت واجترحت يا بعد صلاح ما جرحت يا سيء السريرة كم عليك جريرة ويحك اتنسى الحفيره أم هي عندك حقيرة أيام عمرك قصيرة وتضيعها على بصير. لقد قطع الأجن مسيرة ولكن على أقبح سيرة ذنوبك جمة كثيرة وعينك به قريرة ما تظلم بها مقدار شائرة قال محمد بن كعب القرضي إنما الدنيا سوق خرج الناس منها بما يضرهم وبما ينفعهم وكم اغتر ناس فخرجوا ملومين واقتسم ما جمعوا من لم يحمدهم وصاروا إلى من لا يعذرهم فيحق لنا أن ننظر فيحق لنا أن ننظر إلى ما نغبطهم به من الأعمال فنعملها وإلى ما نتخوف فنجتنبها وقال يحيى بن معاذ المغبون من عطل أيامه بالبطالات وسلط جوارحه على الهلكات ومات قبل إفاقته من الجنايات والحمد لله رب العالمين.